وَطْلْولَْ إَِّ بَأَبِنَ آدمَمَ بِالحَِّ إِذ قَوْوَّ بَاقُ بَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَذِهِ مَا وَلَم يُتَقََّل مَِآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَ النَّك قَالَ لَ أَقُتُلََّكَ قَالَ إِ ماَا يَتَقَّل اللَّهُ مِنَمُتَّقِيل 111. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك 112. إني أخاف الله رب العالمين 113. إني أريد أن تبور 119. بإثمي وإثمك فتكون مِنْ من وَذَلِكَ النار وذلك جزاء الظالمين 110. فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من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 له وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا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 112. ولهم عذاب مقيم 113. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم